من اللان يقربون إلى الله الزلف إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 ان تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر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 إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من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 والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 أفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْكِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ تَقَوَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ أُرَفُّ مِن فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 رالئ للألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أُولَئِكَ في ضلال مبين الله نزل أح سَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْ هُجُولِ الذِّينَ يَخْشَوْنَ رَبَّ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 ومن يضلل الله فما له من هَادٍ أَفَمَن يتكي بوجهه سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ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 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس ناس فيها هذا القرآن من كل مثال إلا لهم يتذكرون قرآنا عربيا غير زئيع وجل لهم يتكونون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 وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ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 إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يَتَفَكَّرُونَ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَلَتْ مَشَاعُّ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت قوم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم قُلْ يَا summer الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا and مِن toward اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ what جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيوا يَأْكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يانكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرط تفي جنب الله وإن كنت لمن الساقرين أو تقول الله دليلك كنت من المتقين. Or say, when you see the punishment, if you have a few times, I will be one of the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 ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات وَالْأَرْضِ والذين كفروا بِآيَاتِ الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك تَنَ يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَمُفِيتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيَاقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَ إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم